122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. الذي يكذب بالدين 124. فذلك الذي يدعو اليتيم 125. ولا يحب على طعام المسكين 126. فويل للمصلين 127. الذين هم عن صلاتهم سابون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون